ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث إلا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكانا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوع عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اِتْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ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 قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجيهنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما رسولنا لو طسأ بهم وضاق بهم فرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن ملجوك وأهلك إن لم رأتك كانت ان نزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه تنبئه القوم يعقلون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 ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 إن في ذلك لآية للمؤمنين قتل ما أوحية إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله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 إِنَّ لَائِ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنزل ما عليك الكتاب يتلى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 يوم يُصْحَّهُمُ العذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُوَّةٍ وَيَقُولُ ذُو مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِن أرضي واسعة فأيها يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ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 فَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الحيوان لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 أليس في جهنم مثوى الكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئ انهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين